واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا من ما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبون إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة